مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلوم مع القرآن قارئ القرآن حسبك أنه شرف به تتعاظم الحسنات ورسالة قدسية ونجابة ومهابة تعلو بها الدرجات فانعن به عزا وخذ بضيائه قبسا تنير لضوئه الفلوات مستمعينا الكرام إلى ثالث فقرات برنامجنا أو حلقتنا لهذا اليوم فقرة من تلاوات المساجد وقد اخترنا لكم تلاوة من سورة الفرقان للشيخ إدريس أبكر وهو إدريس بن محمد أبكر أولد بمدينة جدة عام 1395 للهجرة بدأ الشيخ دريس أبكر أولى مراحله في دراسة القرآن الكريم ولم يتجاوز الثامنة من عمره وعاد والتحق بحلقات التحفيظ القرآن الكريم وهو ابن الثالثة عشر بجامع الفطاني وحفظ القرآن الكريم خلال أربع سنوات من التحاقه بهذا الجامع بدأ الشيخ بإمامة المصلين في هذا الجامع جامع الفطاني قرابة ثلاث سنوات وقد تنقل بين بعض جوامع مدينة جدة وهو حاليا يا أم المصلين بجامع الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي سيقرأ الشيخ دريس أبكر من سورة الفرقان من الآية العاشرة إلى الآية الخامسة والخمسين في هذه الآيات يصور القرآن مصير المكذبين باليوم الآخر ودخولهم النار وحسرتهم يوم الحشر وعجزهم عن التناصر ثم يقص جانبا من تطاولهم وعنادهم ويرد عليهم بما يكبتهم وما يزيد المؤمنين ثباتا على ثباتهم ثم تحكي السورة جانبا من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم ثم تعود مرة أخرى إلى الحديث عن تطاول الجاحدين على, رسول على رسولهم صلى الله عليه وسلم وتعقب على ذلك بتسليته صلى الله عليه وسلم عما أصابه منهم ثم تنتقل السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى فتسوق لنا مظاهر قدرته في مد الظل وفي تعاقب الليل والنهار وفي الرياح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى بشارة لنزول المطر وفي وجود برزخ بين البحرين وفي خلق البشر من الماء ثم تعقب السورة على ذلك بالتعجب من حال الكافرين الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعهم ولا يضرهم إذن من سورة الفرقان سيقرأ علينا الشيخ دريس أبكر ضمن فقرة من تلاوات المساجد من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك <تصفيق> الذي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 اذا رايتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها سمعوا لها تغنيضا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد ممسولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله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 هم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم ومن يظلم منكم موذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام الا في الأسماق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، جعلناه حباً من ثراء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مغيلة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملا.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 يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذين بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب يا رب، وقال الرسول يا رب إن قومي تخذوها.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 أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا عليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْكَ أَنُو لَا يَرْجُونَ شُرَى وَإِذَا رَأوُكَ إِي يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأ أنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيله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 الذي جعل لكم الليل رباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء نحيي به بلدة ميتم ونسقيها مما خلقنا ونسقيها مما خلقنا انعاما واناسا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا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 وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلنه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا دونا من دون الله من فقرتي من تلاوات المساجد استمعنا وياكم إلى تلاوة من سورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن, مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم